وَعَبْدُ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ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 وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتراء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنفسكم ثم لا تظلموا للفقراء الذين أحصر في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون ان سان الحافه وما تنفقوا من خير فان الله به عليم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية